Auto بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا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 فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزق وما يتذكر إلا من ينيب فدعوا الله ليصين له الدين فادعوا الله ان له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لين يوم التلاق، يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم، لمن لمن الملك اليوم Lmen ilrku iloomen Allah ilwaadil qahab aljooma la zulma la zulma iljoom in Allah أنذرهم يوم الآذفتي إذ القروب لد الحناجر كضال مال الضالين من حميم ولا شفيع طاع يعلم خائ